ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحذك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه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 فاتره تظن ان يفعل بها فاقره كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أَنَّهُ الفراق والتفت الساق بالساق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 أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَيْ يُتَرَكَ سُدَاءً أَلَمْ يَكُنْ طَفَّةً مِنْ مَنِيٍّ يمنا؟ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَينِ الْذَكَرَ وَالْأُنْثَى